ذكر بعض اولاده اولا محمد السجاد وقتل معه في وقعه الجمال قالوا سمي السجاد لكثره عبادته ولد على اهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا له صحبه ذكروا ان الذي قتل اشكره بن اوفر قال البخاري وفيه التفسيره لسورة أغافل تعليقنا لما يقوي ما قاله البغوي أن اسم قاتله شريح ابن أوفا وكان شريح يقول يذكرني حامي مرح شاجر فهل لا تلاحامي قبل التقدم يعني أنه لما أراد أن يقتل السجاد فرأى قول الله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهي في صوره حامي الرافق الثاني امران ابن طلحه امه وام محمد حملته بنت جحش اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين ويمن التي كانت تستحاب في النبي صلى الله عليه وسلم الثالث موسى بن طلحه ومن اشهرهم وله لكم في كتب الحديث امه وخوله بنت القاع بن معبد بن الرابع والخامس والسادس يعقوب ابو اسحاق وأمهم أم وامهم ام امرؤان ابن ربيع السابع والثامن زكريا وعائشه امهما ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه يعني انا من فضائل انه تزوجها أخت آئسة أم كلهم بنت أبي بكر التاسع والعاشر عيسى ويحيى أمهما سعدة ابن فعوف المرية الهادي أشهر أم إسهات من فطالها أم الهالد ابن تقسامة ابن حنظلة فأولاده أحد عشر وذكر له أيضا ابناني ولم يثبت تارك أثمان وصالح ولم يذكر أنه استولد انا زوجاته خولة وحمنا وأم أبان وأم خرثون وسعداء ابنت أوه وأم الحارث فيكون له ست زوجات لأنه يتزوج ويطلق فكان قتله سنة ستين وثلاثين أوم الجمال وعمره اثنة عين وستين ذكروا أنه لما حضر يوم الجمال اجتمع به علي هو عظاه فرجع فجاء وسهمرنا به مروان بن حتى فوقع في ركبته وكان به هتفل ولمعلم بذلك علي حازن وتاسف على قتله لكن هكذا الثاني ابو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه الزبير بن العوام ابن خويرد بن اسد بن عبد العزه ابن قصي بن كلاب يلتقم عن نبي صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب وقصعي هو والد عبد النناف عبد مناف بن من قصي وهو الأب الحامس أمه صفية أبنة عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الذين أسلموا من عماته صلى الله عليه وسلم أسلمت وهاجرت إلى المدينة ولما قتل أخوها حمزة جاءت فاجئه واتت بكفنين فكفن في احدهما لان المشركين كنزاوا ثيابه وكفن واحد الى جنبه في الكفن الثاني فهي ام الزبير الزبير هاجر هجرتين وصلى القبلتين هاجر الى الحبشه ثم رجع مع الذين رجعوا الى مكه ثم هاجر مرة ثانية من مكة إلى المدينة ذكر ولده أنه قال إلى الحديث يا أبتي لماذا لا تحدث كثيرا كما يحدث فلان بن فلان فقال يا بني أني ألم يكن أحد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا. قال يتبوع من عنه هذا هو السبب وراء في إلكونه إلى محدد أحاديث كثيرة هو أول من أرسل سيفه بسبير الله عز وجل يعني عليه سرية من السرايا إلى طيارة المشركين في واحد من الأفود فبدأ في بقت عليهم بسلا سيفه وقاتل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير الحواريون المقربون كالحواريين الذين عيسى فجاء فجعلهم من الحواريين وذكر بابهم أن الحواريين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة وأضاف اليهم العباس وحمزة أن هؤلاء كلهم حواليون يعني أنهم من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير له أيضا أولاد نذكر أنه واحد من أشهر الرجالهم ونساؤهم أكبرهم عبد الله وهو أشهرهم وهو اول مولود ولد في الاسلام بعد الهجره اي من المهاجر ولد في السنه الاولى وامه اسماء بنت ابي بكر اخت عائشه زوجه الزبير وقد خدمت الزبير وتعبت على ما هو عليه هكذا ثم عبد الله هذا هو الذي تولى الخلافة أبايع له أهل التجاز وأهل العراق وبقي بمكة ولم يخرج من مكة ولما تولى مروان أبايعه أهل, أهل الشام ولم تطل مدة مروان ولكنه عيد بخلافة من بعد ابن عبد الملك وبقي عبد الملكة الكلافة نحو عشرين سنة أكثر واصبها وقال إن ابن الزبيري ليس بخليفة لو كان خليفة لم يركز ذنبه في الحرم أرتب إليه الحجاج وحصره إلى أن قتل وبعد ذلك اتمت الخلافة لأبد الملك ثم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن المنذر وعروه عاصم والمهاجر وخديجة الكبرى أم الحسن وأم آئشة الذكرون إناس هؤلاء كلهم أمهم أسماء بنت عبي بكر ثمانية الذين أمهم أسماء التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر خالد وعمر وحبيبه وسوده وهند امهم ام خالد ابنت خالد بن سعيد بن العرس من قريش ايضا الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مصعب وحمزه ورمله امهم الرباب ابنت انعب الكلبية كذلك السابع عشر من عشر تسعة عشر وعبي وجعفر سويداء فر وحفصة أمها زينب ابن سبيش ابن قيس من قيس بن ثعلبة العشرون زينب بنت الزبير أمها أم خلتو بنت عقوت ابن أبي معاذ الحادية العشرون خديجة الصورة أمها الجلال بنت قيس من بني أسس أولاد زبعيل أحد من إخفروا من رجل ومرأة أن نساءه أسنع أبنت أبي بكر وأم خالد أبنت, أبنت خالد بن سعيد خاتان من قريش والثالث الرباب أبنت قنيف الكلبية والرابع زينب أبنت بشت من بني قيس والخامس أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيد علي عبا قريش قريس الجلال إن جلال بنت قريس من بني أسد بن خزينة فيكون له ست نسوة ولعله يطلق أو يتوفى بعدهن القتل يوم الجمال سنة ست وثلاثين وله سبعا وستون أو ست وستون أورد ابن كثير ابن حجر عن أبي دير المازني قال سهدت علي والزبير حين توقف فقال له علي يا زبير انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنك تقتلني وأنت ظالم قال نعم لن أكثره إلا في نطفي هذا إذن نصره وذكر ابن سعد ما يدل على رجوعه وتركه الى القتال ثم لحقه رجل يقال له عمر بن جرموز ابي عدن يقال له واد السباحه فجاءه وهو نائم فقتله بلغ ذلك عليا فجلس يبكي حزنا عليه واصحابه وذلك لان عائشه خرجت من مكه وتوجهت هما اخاه هؤلاء الذين انهم صاروا يوم انطقه لما بلغهم خبر قتل عثمان فتوجهوا الى العراق لعجل ان يقاتلوا قاتل عثمان وخرجوا بعائشه معهم وما لما وصلوا الى العراق ادركهم علي رضي الله عنه قبل معه ولما ادركهم قالوا نريد أن نقتل قتلة عثمان قتلت عثمان من رؤساء العرب ولهم قبائل كبيرة لهم مكانة في العرب فخاف أنهم إذا قتلوا تزور قبائلهم وتحصلوا فتنة وهم عظى كثير الذين ساروا عليه فلا بد انه يداريهم حاول ان الزبير معه يدخلون في البيعه واذا قويت الكلمه يبداون بقتله عثمان فامتنعوا قوعدهم انه بعد الصباح يبدا بقتل قتله عثمان فلما كان في اخر الليل فقاتلتوا أثنان أكثرهم في جيش في جيش عالي فقالوا لا بد أننا أننا نقاتل ففي آخر الليل اعلنوا الحرب وتقاتلوا ولا يدرون السبب إلا أنه يتحقق أن قتلتوا أثنان وقبائلهم هم الذين بدأوا بالقتال في اخر الليل فنشبت الحرب الا وقد تم الصلح او كارم ان يتم الصلف. ولكن هذا قضاء الله وقعت هذه الوقعه وقتل فيها نحو عشره الاف من الطائفين من مع علي وممن مع عائشه والزبير وطلحه فكان من جمله من قتل الطلحه والزبير وهما من الأشرة في هذه الوقعة ذكر بعده سعد بن عبي وقاص أخنيته أبو إسحاق سعد بن أسمه ابي رقاص اسم أبي وقاص مالك أبن أهي بن عميناب أبن زهرة أبن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة أفاهو من بني زهرة وهو اقوال النبي صلى الله عليه وسلم فان أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهره ابن كلاب هكذا ام سعد حمله بنت سويان بن اميه ابن امس بن ابن نهر امه من بني اميه فامامه ابن زهره واقواله ابن أمية أسلم قديما حتى رؤينا أنه يقول لقد رأيتني وإني إلى ثلث الإسلام يعني أنه دارهم لأن أسلم فمعناه أنه أسلم بعد أبي بكر وكأنه لم يعد غيره ما عدى لي لأنه صغير ولم يعد زيدا لأنه من الموالي ولم يعد بلال لانه مملوك ولم يعد خديجه لانها من النساء او يمكن انه عد عليا ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه الذي دعا الى الاسلام هكذا ذكر انه اسلم قديما وشاهد بدرا والمشاهد كلها ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مشهد من المشاهد وانه اول من رمى سهما في سبيل الله أول من رمى في سبيل الله في سريه من السرايا في جيش فيهم أبو سفيان اذقوهم الى الصدر غابوا في أول سنة قادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رابط أهل مدينة المعروفة يقول أنك لأني زبير بن بكار أن هذا كان في سرية عبيد بن سعد بن عبد المطلب كان القتال في اول حرب وقع في عنا مشركين ومسلمين في أول سرية بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي القوحير لقرائس ترى ما في السهام بينهم مسايرة، فكان سعدا هو اول مرة أرنا سعد رضي الله عنه كان من الشجعان، ولأجل ذلك تولى القتال، وبالآخر وقعت القاعدة وذلك ولذلك لأنه من مولاه عمر رضي الله عنه. أميرا وإماما على الإرادة. كان يقيم الغزوات. فجاءت جاءت هذه الغزوة التي حصل فيها نصر عظيما للمسلمين المسلمين، كان هو الذي يدبرها، وهو الذي يجهز الجيش بما يلزم إلى أن حصل النصر بإذن الله. ثم ذكر أن أهل العراق اشتكوه اشتكوه حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي قد عرف أن أهل العراق من قبلهم أنهم مجمعون ولأجل ذلك يتحصل منهم كثير من الفتن. ولما اشتكوه سأله عمر إنهم اشتكوه حتى يصل الصلاة فذكر له صفة صلاته وقال إذا كالظن بك يا أبا إسهار ثم بعث أمر رضي الله عنه من يسأل أهل العراق عنه فكلما جاءوا إلى قبيلة سألهم بأذن عليه خيرا حتى جاءوا إلى مسجدا لبني عبس فقام به رجل فقال إن تسألنا عن سعده فانه كان لا يعدل في الرعيه ولا يخرجه السريه ولا يقسم بالسويه فقال سعد رضي الله عنه اللهم ان كان كاذبا فاطل عمره واعم بصره وعرره للفتن فبلغ سنه سقطت حاجبه على عينيه وفقد البصر وكان يمشي في السكك يتعرض للجوار يغنزهن يقول الشيخ مفتون أصابت من دعوة وساعد أكان سعد مستجاب الدعوة لأنه قال يا رسول الله اجعل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال أعطب مطعمك ستكون مستجاب الدعوة فكان لا يأكل إلا حلالا لا يأكل شيئا في شبهه. فكان مستجاب الدعوه فكان في حجة الوداع أصابه مرض حتى أشفاق من عليه من الموت اعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني من ذو مال ولا يرثني إلا ابنه بنت واحدة أفأتصدق بثلث مالي؟ قال لا قال في الشطر قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدعى ورثتك أغنية آخر ممن تدعى وعالة يتكففون الناس شو هي من ذلك المرض كان في ذلك الوقت ما له إلا بنت واحدة تزوج بعد ذلك وولد له أولاد يقول له من الولد محمد أتى له الحجاج، وعمر أتى له المختار ابن أبي أبى، وعامل ونصب روى عنهما الحديث، وأمير وصالح عائشه ابن سعد فيكون لهم الأولاد سبعة ابن ستي إلى عمر ابن سعد أتى له المختار. وذلك لانه الذي تولى الجيش الذي قتل الحسين امير السريه التي قتلت الحسين لما قدم ابن زياد على العراق جاهز جيشا من الفين وجعل اميره عمر بن سعد بن ابي رقاص فكان هو الذي على تلك السريه وذكر أيضا أنه كان في سرية عبيدة بن الحارس ابن عبد المبطل ولكن سرية عبيدة قابلة وقعة بادر لأن عبيدة بن الحارث قتل في وقعة بادر هذه السرية هي أول حضر وقعة للمسلكين والمسلمين وهكذا أبي صحيح المسلم عن اسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في ذكيف ثدابا ومبيرا أما الثداب فإنه المختار وأما المبير فإنه الفجاج هكذا بالنسبة إلى آمد ومصعب هما من رواة الحديث إما سعد أبي قصر في العقيد عشرة أميال من المدينة حمل على رقاب الرجال إلى المدينة سنة خمسين وخمسين وسنه برعاً سبعون فهو آخر من مات من العشرة عاش برعاً وسبعين لما وقعت الشلفة وقعت الجمال وقعت صفينة الشرح الوقائع اعتزلها بل إذكروا أنه خرج في البراري خرج إلى برية وانقطع عن الناس وعن مخالطة في الناس حتى أنه قال عوى الذئب فاستعنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكت أطير أنه يستعنس بالحوش يستعنس بالبرية ولا يحب أن يراه أحد ولا يرى أحد من الناس يخشى أنه إذا جاء الإنسان جذبه اجتدبه إلى تلك الفتن التي أصل فيها قتال بين المسلمين الذين في الجمال وفي الصفين وفي غيرها فانقطع رضي الله عنه إلى أن هدأت الأمور رجع إلى قصره الذي في المدينة العتيق على أشرة أمال من المدينة وتوفي فيه رضي الله عنه حمله الرجال على الركاب عشرة أميال من المدينة إلى المدينة فلم يحمله على حمال ولا على فرس مع أن عشرة الأميال أقدت تقارب سبعة عشر كيلو وهم يمشون على أرجلهم وذلك من تقديلهم وتوكيلهم إله رضي الله عنه الرابع أبو الأعوار سعيد ابن ابن عمر ابن ابن بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزه بن عبد الله بن قرطب الرزاح بن علي بن كعبد الوعي بن غالب رضي الله عنه ابوه زيد بن عمرو بن عمر بن خطاب زيد بن عمرو بن نفيل هذا من الذين قراوا في كتب النصارى و ترك عبادة النصارى وترك عبادة الأوثان وكان لا يأكل ماذا بها لغير الله وأخلص العبادة لله ووحد الله وقال يا ربي والله لا أعلم دينا أدين به أحسن مما أن عليه لدنت لك يا رب بهذا الدين فلم يكن يكن يعرف الصلوات والأركان الإسلام إلا أنه وحد الله تعالى ذكر أنه قال لابن سعيد أو لعمر بن خطاب إذا بعث النبي فأبلغوه مني السلام فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبلغوه أثناء عليه خيرا وقال أقد رأيت الجنه الجنة يأسحب يعني كأنه يسحب ثيابا الواحد من أفل الزيل الطويل ما يدل على أنه من اهل الخير حتى كي لأنه يبعى في أم امه أمة هذا أبو سعيد زيد ابن عمر ابن نخيل عمر ابن الخطاب ابن نخيل فهما ابن عم سعيد هذا من عباد بالاسلام الإسلام أمه خاطمة بنت بعية بن أمية ابن خويلد من بني ملاية من خزاعة أمه من خزاعة أبوه ابن عم رضي الله عنه يعني بواسطة ابن ابن عم عمر وتزوج أخت عمر. اسمها أم جميل ابن الخطاب فهو صهر عمر وهو عباء بن عمه أسلم قديما يقول لقد رأيتني وإن عمر لم وثقني على الإسلام أسلم قبل عمر وكان عمر قبل أن يسلم شديدا الا من أسلم فلما أسلم هو وأمه التي هي أم جميل أو يعني لما أسأم عند ذلك أوثقه أمر على الإسلام ما هذا الدين الذي أتيت له قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه فكان موثقا له على الإسلام عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم غضب على سعيد لما أسلم فأوثقه إهانة له أن يرجع وفعل ذلك ايضا أخته التي هي أم, أم سعيد أو زوجة سعيد زوجة سعيد أم جميل لم يشهد بدرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الذين يتخلفوا عن بدر اذكروا عنه أرتل أول طرحة يتجسسان خبر الإير قريش. فبلغ الحوراء فلم يزال مقيمين هناك ولما رجع لمدينة كان ذلك بعد الوقع فخرج أي أمان النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ضرب لهما بسهمهما واجرهما فعده ما كان ما قد شهد أبدا أولاد سعيد ولد له عبد الله ابن سعيد ذكر أنه شاعر كان زبير مكار ولده قليل وليس بالمدينة منهم لكن ذكر صاحب الأرياض والنظرة ان له أولاد عددهم ثلاثة عشر ذكراً وزماني أشرة أنزر هاكذا أغبط بقاتي وغيرها وكان المؤلف ألم يطلق على أسمائهم فلذلك كان ولده قليل وليس بالمدينة في منهم أتعف يا ساعد من زيتنا تهدى وخمسين سنه قضع سبعون يعني تجاعد السبعين ذكر ما أرضاب عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه هو عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارف بن زهرة بن كلاب يلتقين عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاب كلاب بن مرة وهو من بني زهرة اي أخو آل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اسمه قديما يا عبد أمر فلما أسلم فسمى عبد الرحمن سمى نفسه عبد الرحمن وكان يدعون يارفوا بمكة يا عبد أمر فلا اليهم إليهم وعرفت ذلك باسم عبد الرحمن أسلم قديما بمكة أسلم بدعوه من ابي بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه له معرفه بمثل هؤلاء هو الذي دعا عثمان وزين له حتى أسلم ودعا سعدا وزين له حتى دخل في الاسلام ودعا عبد الرحمن و زين له الإسلام حتى أكلم وكذلك أي جع الزبير ونفرهم فأكلم بدعوة بكر عدد كثير يباين لهم حالة النبي صلى الله عليه وسلم أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يستخفي أي لأن يرجمونه ويخلفونه ويحذرونه ولكن أبا بكر له قوم يحمونه فكان يتجرأ ويخرج يخرج ويتصل لمن يعرضه ويعلمهم ويدعوهم حتى دخل في الإسلام هذا الأدد الكبير ومنهم حامدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أسلم منهم ألما أسلم عبد الرحمن المشاهد بدمان والمشاهد كلها ما تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أمه يقال لها الشتفى وكما أنت ابن فعوه أبن عبد الثالث أبن زهرة فأمه من بني زهرة وكذلك أبوه من بني زهرة يقول إنها من المهاجرات امه انها هاجرت أما هو رضي الله عنه فانه هاجر الى المدينه ولما هاجر لم يكن معه شيء ما معه راس مال فاخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري فقال له سعد بن الربيع ان لي زوجتين اختر واحده منهما واطلقها حتى تزوجها واني لماري اقاسمك مالي فقال رضي الله عنه بارك الله لك في اهلك ومالك ادلوني على السوق ادلوني على سوق بن النظير فعمل فيه ريئا قليلا حتى فقالوا إن ان اولا انه اولا ما معه راسمال اشترى بئيرا والبئر فيه خطام حبل ولم اشتراه اقال من يشتريه فباعه على رجل براسمال إلا الحبل اخذه ثم ثابتا وثالثا ورابعا ولما بقيت معه الحبال أجعلها هي الفائدة ثم باعها أبي ثمن وكانت هي رأس ماله ثم بعد ذلك جعله أبي أبي وكثر ماله ولما كثر ماله عند ذلك تزوج أولا تزوج امراه من الأنصار رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فقال ما هي أي ما الأمر وما الخبر إذ عادة أن تكون أباد الدخول بالزوجة التي تصبغ أذيابها أو جسدها بشيء من الصفرة من الزفران أو الأصفر أو الورس أو الكركم فقال تزوجه مرأة من الأنصار على أي شيء أبي كم تزوجتها قال على وزن وناء نواة من الذهب النواة نواة التمرة على وزنها ذهب فقال بارك الله بيت أعلم ولو بشاهد يعني اعمل وليمة عمل وليمة يثمر بعد ذلك يتزوج أخرى وتزوج وكثر أولاده وكثر ماده ذكروا أنه قدم له مرة عير عير كثيرة تأحمل زعدا لما قدمت وجاءت إلى المدينة تحركت المدينة من كثرتها فجاءه الزبائن وساموا منه أن يطعوا واعدة في المئة مثلا عشرة أو في المئة عشرين ولكنه أصحب أمسنا وقال أبيعها على الله يعطيني في المئة أل الحسنة بأشر أمسالها فتصدق بها كلها ثم كان رضي الله عنه يتاهد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عائشه رضي الله عنها تقول شقى الله عبد الرحمن من سال الجنة الجنه لانه كان يتاهدن بالصدقه وعطيهن ويكثر من عطائهن هكذا اشتهر له ولد اسمه خنيته يقول صحاً النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه وذلك بغزوه تبوك تاخر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبعض الذين تأخروا اجتمع المصلون ولما اجتمعوا في المكان لأنهم كانوا أربعين ألفاً فقدموا عبد الرحمن وصلى بهم ولما فل ركعة إجاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرمائية مقصورة فصلى معه الركعة الأخيرة وكان وقضى الركعه التي فاتته لما رأوه غزعوا فقال أحسنتم أحسنتم يعني أنكم لازم أنكم توبة تصلون أي جماعات صلوا جماعات ذكر أولاده يقول له ابن اسمه سالم يقال له سالم الاكبر مات قبل الاسلام يعني مات بالجاهليه و له ايضا بنت تسمى ام القاسم ولد في الجاهليه واسلمت كذلك الثالث محمد أكان يكنى به ولد في الاسلام اسم ولد قرنيه كانوا انه ابو محمد الرابع والخامس والسادس ابراهيم وحميد ادسماعيل امهم ام كلثوم ابن عقبه ابن ابي معاذ ابن ابي عمرو بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف من أبن المهاجرات من بني اميه كل أولاده هؤلاء سالم ام قاسم محمد و ابراهيم و حميد و إسماعيل كلهم من هذه المراه ام كلثوم بنت عقبه عقبه قتل في بدر وله أولاد منهم الوليد عبد ألو من بن يقول السابع أرواح ابن عبد الرحمن قتل بافريقيه امه أفريقية أمه امه السهلة ابن سهيل بن عمرو وسهيل من بني فتي ولكنه من ستكان مثله وهو أخو محمد بن عبي هدينة بن عتبة أخوه لأمة سالم الأصغر عبد الله الأكبر يقتل بإفريقية أمه من بني عبد الأشهر من الانصار أبو بكر من عبد الرحمن وابو سلمة الفقه هو عبد الله الأصغر أمه تماظة بن ترى الأصغر الكلبية وهي أول أكلبية عبد الرحمن بن عبد الرحمن ولد له مصعب بن عبد الرحمن كان على شرطة مران من هكم المدينة هؤلاء هم أولاد عبد الرحمن رضي الله عنه يكون عددهم أربعة أشهر أو قريب من ذلك أشهرهم أبو سلمة روى الحديث اشتغل برواية الحديث عن أبي هريرة روى عن الكثير نقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولم يعرف له اسم مات عبد الرحمن بالمدينة ودوثين بالبقية سنة سنة سنة ثانية وثلاثين في خلافة عثمان وخلّف سلكة الكثيرة صلى عليه عثمان عمره اثنى ثانية وسبعون الأخير أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن جباه ابن إلال بن عهد بن ضد بن الحارث بن بن مالك يتقن عن النبي صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك رضي الله عنه أمه أم غن ابن تجابر بن عبدالعزة بن عامر بن عميرة ابن وديع بن الحارث ابن فهر بن مالك فهي تجتمع معه في الفارث ابن فهر فهو قراشي وأمه قراشية حقيلة في اسم أمه او اميمه بنت غن عباد الله يا ام غن انها اميمه بنت غن بن جابر أبن عبد العزى يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير بن مالك اسلم قديما رضي الله عنه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم ودخل معه بدار الارقم التي قضى الصفا كان يختفون فيها قد اتخذواها مجعا فيها حتى لا يؤديهم شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل بدر شهد أيضا يوم أحد يوم أحد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأته من فضربه بعض المشركين ضرب المغفر وانهشم المغفر ويسمى الفوذة والبيضة انهشمت البيضة على رأتها ودخلت حلقتان من حيلة المغفر في وجنته فهو الذي انتزعها انتزع الحلقتين اللتين دخلتها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم المغفر فلما انتزعها يا الله عنه استاقضت ثنيته اذا هسمت فهو اي مع أبه ما ابه ذلك فقيل ما رؤي من قط احسن من هتم ابي او بايته الهتم اكسس في الثنايا مناقبه يا الله عنه شهيرة اذا هو السابقين الاولين وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمين لما جاءه ورد نجران قال ارسل معنا أمينا فقال أرتلن معكم أمينا حتى أمين فارسل معهم ابا عبيدة وقال لكل أمة أمين وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة فلم يركع له ورد ذكر أنه له من الولد يزيد عمر ولم يعقبه إن قرر ولد أبي عبيدة فلم يبقى منه أهد مات بطاع نعم واس سنة زمان عشرة فقبره بغور عبيسان الذي قالت أنت عمره زمان الخمسون صلى عليهم آذر رضي الله عنه وقيل عمر بن العاص وما ذاته إلا أنه لما يتولى عمر رضي الله عنه بعد موت أبي بكر فعزل خالدا عن الإمارة الى الجيش وولى عليه أبا عبيدة أبو عبيدة أفضل لأنه من المسلمين الاولين وهو أفضل من خالد الذي معه سميلة زمن الفتح خلما ولاه اخذ القياده وجاهد وفتح الحصون في سوريا باتها دمشق وفتح ما فيها من الدور أو من الاماكن كلها حتى اصبحت دار اسلام هكذا ثم ذكر ان عمر رضي الله عنه توجه إلى الشام ومعهم مجموعه من المهاجرين. فلما كان في أثناء الطريق أقيل له إن ال الوباء قد وقع في الشام يعني الطاعون. استشار من حوله فكلهم اكثرهم قالوا ارجع لا تذهب بهذا إلى إلى ذلك المرض الذي هو الطاعون. ولما رجع قال له عثمان قال له أبو عبيدة أفرار من قدر الله قال عمر لو غيرك قال يا أبو عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فرجع عمر ولم يذهب إلى الشام لما ذكر له أنه يأذب أبو عبيدة أما أبو عبيدة فإنه رجع إلى رجع ومات في تلك السنة التي هي سنة 18 أم ذلك الطاعون ويسمى طاعون عمواز في موضع في بلفتين قريب من المسجد الأقصى ذكروا أن أبا عبيدة قاتل أباه يوم بدر وكان أبو خرج مع المشركين ولما خرج ووصل إلى أبادر وابتدع القتال فقال أروني ولدي سوف أقتله فجعل أبو عبيد يهرب يهرب من والده ولكن رأى أنه مصيرا على قتله كيف تتبع محمدا وكيف يتترك أدن آبائك فلما اصر على محاولة قتله رجع إلى أبيه فقتله أي ليتخلص منه يذكر أن هذه الايه في آخر سورة أي سورة مجادلة نزلت فيها لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدن من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم لا يمكن أنك تجد هؤلاء يؤدون الكفار بل لا بد أنهم يعادون الكفار المودة ينهبه الذين يؤمنون بالله ولهم الآخر لا يؤدون الكفار ولا يصادقونهم ولا يحبونهم ولا يؤمنونهم ولا يتعاملون معهم فيؤمرون لهم الكراهية والأداوة فيعلمون انهم الكفار فلا يمكن أن يكون هؤلاء أولياء المؤمنين هكذا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو أشغتهم أي أنهم لا يغلونهم ولو كانوا بنزلة رفعة عندهم بل يكاطعونهم والآيات كثيرة في وجوب مقاطعة الكفار ولو كانوا أقارب هكذا قصه هؤلاء العشره ونعرف ايضا ان جميع الصحابه يرجى لهم الخير وذلك لانهم عملوا الصالحات وهاجروا في سبيل الله وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه واسوه بالانفس وبالمال بل اثروه على انفسهم فنقول في الصحابه جميعا قولا حسنا ولا نتبرا من احدهم كما تتبرا الله في الله من اكثرهم وكذلك ايضا كما تتبرا الخوارج من عليهم ومن كان معه فلنحبهم جميعا ونواليهم لنكون بذلك من امه محمد صلى الله عليه وسلم ان الذين افروا اتبعوا على دينه ان شاء الله والله اعلم احترمكم يقول فضيله الشيخ ذكرتم ان عبد الرحمن بن عوف كان يتعاهد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهن من الصدقه فهل تجوز لهم الصدقه تهل لهن لان صدقه زكاه فرمت على بني هاشم وان زوجاتها فليس بن هاشميه وعمها يمكن أنه يعطينا صدقة من غير ذكات لكانك تصدق بإحمل أكثر من مئة بعيد كلها تحمل طعاماً تصدق بها كلها وكان الأرض مراعفتها لأن الحسنة بأشر أمزالها أصداد الله عبد الرحمن عبد الشبك يقول شخص آلمه رأسه فذهب إلى طبيب فلبد رأسه بالحناء. ثم وضع عليه قماش فأخذ يمسه عليه لمدة ثمانية أيام ولن يكن يومئذ على طهارة من حكم صلاته يظهر أنه معذور لأنه معروف أن الأصل في الرأس هو المسر ومباشره الشعب ولكن إذا كان هذا قدويا على رسي هذا سنة من الألم كذلك أعذر فلو أن يمسى ذلك السنة ولو كان على غير طهارة خديجة من فرنسا تقول نرجو منكم ذكر افضل اسماء الاناث إن كان ولد نص شرعي بذلك الإناث يتسمى لما حصل الصحابيات فإن أسامي أسامي الرجال زيند على وجن جعفر يظهر أنه اسم مذكر ومع ذلك ينطبق على النساء وكذلك عرف الرجال الحصول عن الأسمى على هساب ما يتناسل أحسابكم الأخوة من فرنسا يقول يدرسنا من مدرس الدين من لديهم خلل في العقيدة من أشاعر أو متصوفة وفي الاختبار نجيب على حسب ما درسنا به وفيه بعض الأخطاء وإن لم نجيب على حسب ما يرى نرسل في الاختبار فماذا نفعل أحسن الله إليه أنتم على عقيدتكم تمسكوا بالعقيده التي هي عقيدتها في السنه والتي تعرفنا من معلومات السلف الصالح والتي اخذت من الكتاب والسنه فتمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ هذا الذي يدرسكم اذا كان هذا الدرس هذا الاختبار اختبارا نظاميا عليه مؤهلات مشاهدات فاجيبوا بما ادرسكم ولكن انتم على معتقدكم على عقيدتكم انكم صادقون وأنكم انكم لا مصدقون بهذه العقيده ولكن لعلكم فيما بعد أن ترشده ان تناقشوه رجاء أن يتأثر اخصاركم يقول كثر الخوض فيما شجر بين الصحابه في بعض الاشرطه فماذا تنصح لذلك ذلك طريقه السلف أنهم يكفون أما شجر بين الصحابه اي توقفون يقولون أمرهم إلى الله وهم كلهم مجتهدون فالذين مع عائشة مجتهدون أمنهم طلحة الزبير عبد الله بن الزبير ما قصدوا بذلك إلا أن يعفو الثأر لعثمان الذي قتل المظلومة فعلي رضي الله عنه أيضا مجتهد ما قصد إلا جمع سلمة عندما قاتلهم عندما بدأهم الذين في جيش من الذين هم معه وعن قتله عثمان كذلك عبد رفعه الصفين قد حضرها عبد جمعنا الصحابه اهم اجتهدون معاويه يقول سلموا لنا قتله عثمان وعلي رضي الله عنه يقول بائعنا حتى تجتمع الكلمه فاذا اجتمعت الكلمه كان لنا قدره يعني وحدي لا عقد لانهم اذوا شان ولهم اشاعر كبيره واذا سلمتهم زارت عليه قبائلهم فلهم اجتهادهم نقول نكف عما شجر بينهم ونعذرهم ونقول انه ان شاء الله لا يرجع ان يكون بذلك ذلك ذنبا ما عند الله الصحابه امتنع من اقتتال كما سمعنا عن سعد بن ابي اقاصر انه اعتذر البلاد المدن كلها وصار بدويا يتنقل في البوادي ولم يشترك في الكتار وكذلك ايضا أمال فرعا أباو الصحابة ابن عمر إيجاء هو أجل وقال ألا تقاتل ألا تكون تقاتل الله تعالى يقول وقاتلوا حتى لا تكون فتنة فقال عبد الله قاتلناهم حتى لم تكن فتنه وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة أحسن الله عليكم مباركة فيكم ونفع بعنكم صلى الله عليه وسلم والله الله عليه